أولياء من دون يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقى ويحذركم الله نفسه الله المصير